هل حقا تشتاق إ ل ي ه ترجو أ ن تسقى بيديه أ ر غ م أ ن ف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه هل حقا تشتاق إ ل ي ه ترجو أ ن تسقى بيدي ه ف ر غ م أ ن ف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغض أ ح م د غلا قد صلينا اليوم عليه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 فالظلم وقلها هل صليت اليوم عليه نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته ربي ر ح م ن ا بشفاعتي قولوا صلى الله عليه و حق تشتاق إ ل ي ه ترجو أ ن تسقى بديه أ ر غ م أ ن ف الظلم و قلها هل صليت اليوم عليه